ا ل م ه ل ي ش و ي ا ل و ج و ه بئس ا ل ش ر ا ب وساءت مرتفقا ا إن ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ح ا إنا ت نضيع أجر من أجر أ ن ع م أولئك ل ه جنات ج عذن ر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 فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلت الجنتين اتت اكلها ولم تظن ل منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وإذ قلنا للملاء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 وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لم م ا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا و إ ذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا و فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا إ ل ى الصخره فاني نسيت الحوت وما أ ن س ا ن ي ه إ ل ا الشيطان ان اذكره